واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا قلقتم نساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضار والدة منها